وَإِد أَخَدنا مِن النَّبين سَاقَهُم وَمنِنكَمِنُّ شيءَي وَإِب الهم وَموسَعنْ سَد مَوًا وَإِذ أَخَدنا نبين فَقَهُ وَ جَ وأخذنا منهم نيساقا غريضا ليشأل الصادقين عن صدقهم وأخذنا منهم نيساقا غريضا